Amen. ماذا أم أتارك من علمين كنتم صادقين وأن أول حكم التجيب يدعون من نجوم الله لا يستجيب له إذا يغلقوا يا قوم وقال كفروا جاء الذين كفروا به شريعا بني وكين بني كفروا به شريعا بني وكين الغفور الرحيم قل ان كنتم بغير امس ولا أدري لا لا تتبع إلا باره وعاته وما أمن لا تذير مبين قل أضعيتم فيما كان تذير عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من ذلك وإذ لم يهزدوا به فسيقولون هذا رسك قدير وينط فيه كتاب مزاربان ورحمة وهذا كتاب صدقوا المساء العربي لينذر مَا سُبْحُهُ وَحَمْدُهُ وَفِي الظُّلُمَاتِ نَشْرًا حَتَّى إِذَا فَنَغَشَتْهُمُ الظُّلُمَاتُ وَهُمْ فِي ضَلَالٍ كَثِيرٍ نَذَرُهُمْ فِي أَمِّهِ قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا لَن يَسْمَعُ هو اصنعني في كل يوم ان قومه الى ملكوتين من المسلمين اولئك الذين ذقتوا المر و ان رحم الله عليهم عن سيئاتهم فيهم صبر وعلى الصدق الذي كانوا معلمون والذي رضال بوادي فإن كنا أدع لدي أن أفرد وقد خلت القروم من قبل وهنا إلا وَيَقُولُ لَهَا إِلَّا الثَّاقِبُ مِنَ الْأَمَمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَضَعَ لِلْعُلْيِ مُنْقَلِشًا فِيهُنَّ قَدْ مِنْ مُغَبِرٍ مِنَ الْجِنِّ وَمِنَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَاهِنُونَ لَرَبُّكَ لِقَادِرٌ وَلِكُلِّ يَوْمٍ مِنَّا عَدٌّ وَلَهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ لَّمُحْضِرُونَ وَيَوْمَ يُرَاهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا مَوْتُ يَا مَنْ لَنْ تَعْفُو عَنَّا فَالْيَوْمَ نُذِامُ عَذَابًا وَمَا لَنَا إِن كُنَّا تَصَدَّقُونَ وَالظُّهْرُ ضَعَاهُ إِن أَمْدَرُوا فَمَا لَهُم مِّن حَافِظٍ لَّوْلَا نُذُرٌ مِّن بَيْنِنَا أَلَّا تعبر من الله. سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن وفاستعجلتم في ريح فينا عساب فيهم فينا عساب أدين لن يرغل لشيء لأنب ربنا فأفتقوا لا يوعى كذلك لنرغ المجرم وَلَقَالَ كَانَ هُمْ لِنَا إِنَّ كَانَ هُمْ لِنَا وَلَعَمَلَهُمْ وَجَعَلَهُمْ لَمْ عَمَلٌ وَلَمْ ضَرُّ وَلَمْ أَحِيدٌ وَلَا أَبْطَأُهُمْ وَلَا إذ كانوا ليعاتون إلا آيات الله وحارفهم الله ولقد أسلتنا ما من الغوى وطرقنا الأليات وطرقنا الآيات لعلهم يربعون لعلهم يربعون فلولا وَقَالُوا مِنُّوا إِلَٰهُنَّ قُبَالَنَا فَخَلُّوا عَنَّا وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ وَكَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذْ قَالَتْ لَهُمْ يَا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَمَن يَسْتَمِعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْمَعٌ وصلوا إلى قوم الإنسان يا قولنا إننا سمعنا بدا أن من معلوسا مضت قلبنا بين يديك يجدي إلى الحق يجدي إلى الحق وليا طريق مستوي يا رَبِّ لَا أَجِبُ دَاعِيَ الْحَقِّ أَجِبُ دَاعِيَ الْحَقِّ وَلَا بِمُبِينٍ يُطِيرَكُمْ مِنْ بُرُو بِكُمْ وَيُجِيرَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَلْحِيمِ وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ الْحَقِّ فَلَا يَجِبُ كَيْفَ تُرِيدُونَ في الأرض وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُ عِلْمٌ أَوْ مِنَ الْآبَاءِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْغَيْبِ فَإِنَّهُ كَرِيمٌ وَلَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ وَسَوَّى من الله لم يعلم قلبهن بقادر بقادر على أن يحفي الموت على ذهبهنه على شيء قدير ويوم رفض النبي نجفعوا على النار فليس طالبنا وربنا قال فنوق العبادة للكم أنتم تذكرون تصبر كما قدرهم عدر من المرسل ولا تستعجل كأنهم يوليون ما يمعدون لن يلبثوا إلا ساعة. نا من أبلاه فما يبلغ إلا